يستعمل سكان الغضب الجزائري لفظة هود بمعنى نزل وقد منع منها البعض زعما أنها بمعنى دخل في اليهودية فما تعليقكم شيخنا وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد فإن التعبير العامي الجاري في أهل منطقتكم عند إطلاق لفظ هود على النزول ففي نظري أن معناه ليس مشتقا من التهويد أي التحول إلى دين اليهود وانما استعملت في من هوى أي سقط من العلو إلى الأسفل كمن وقع في هوى كالبئر مثلا وهي الهواء ثم أبدلت الهمزة دالا إما لثقلها أو لكترة الاستعمال ثم أضيفت إلى معنى الهبوط والنزول السريع وبعدها استقر معناها الأخير في النزول العادي والعلم